قُلَّمَا زِقُ مِنْهَا مِنْ ثمَمَرَةِلُ إِزْقَ قَاوا قالوا هذا الذي رزقُناَ مِن قَاب وَْتُ بِيمُتَشَابِهَا وَلَهُم فيِيهَا أَزْوَاجُ مقَهَرَ وَهُم فيِيهَا فَالِدُ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 Allay Adam biki asma ihama bi asma ihan pon Oda Adam Apunakum inni Alamurai Basamawati wil Arubi wa Alamatu Budun wa Alamatu Budun Wamakutum takun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 شيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض بعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفذ عهدكم وإيايا فارهبون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 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 إ الذينَ آمًا وََّذينَهَادُ وََّ صَارَ والالصَّابِئينَ مَنْ آمنَ بِاللههِ وَالْيَومِآخِ مَنْ آمَنَ بِاللهَّهِ وَالْيَوْمِآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًام فَلَهُمْ أَجرُهُمْ ييودَ رَبِّهِم فَلَهُم أَجرُهُم يَيادَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحْزَنُون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 122-فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا, فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بَيْنَ يديها وَمَا خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرون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 والله مخرج ما كنتم تكتمون 125-فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 126-ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 124. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون 125. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله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 124-قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 125-أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 126-ومنهم وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَبْنُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ, ثم يقولون هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا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 لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 120-ثم أنتم هؤلاء تقتلون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنوا بِمَا أَنزَلَ اللهَّهُم قالَاوا قالوا, قالوا نُؤمنِنُ بِمَااءُزِلَعَلَنَا وَيَكُرونَ بِمَا وَر وَيَكْكُرونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقَلِّمَا مَهُمْ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 مَن كان عدواً لله وملائكته ورسله ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 مُصَدِّقُ لِماَا معهُم نَبَذَ فرَيق مَِ الذي نَوتُ الكِتاب كِتابَ الله كتابَ اللهَّهِ وَر أَظهورٍ كَأَهُم لا يعلمون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 126-ما ننسخ آيَةٍ آية أو ننسها نأتي لخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 127-ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم اللَّهِ مِن دون الله من ولي ولا نصير؟ 129-أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء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 إلكأمانانهُم قُلْهات بُرهَانَكُمْ إكُ تُم صَادِقين بَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجههَهُ لِلناهِ وَهُو مُحسِن فَلَهُ أَجرُهُ وَإِدَ رَبِّ فَلَهُ أَجرهُ عدَ رَبّهِ وَلَا خَوْخٌ عَلَيهِم وَلَا خَوْخ عَلَيهٍ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَن نَّصِيرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى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 قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى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 مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ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 وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 119-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 110-وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من قُل آممََّ بِلههِ وَماَا أُزِن إِلين وَماَا أُنزِن إلين وَماَا أُنزِن إِلَ إِبُوهين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 113-ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 114-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا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 وَإَِّ فرَيقًا مِنهُم لا يَكْتُونَ الحَبَّّ وَهُمْ يعلمْون الحَبُّ مِ غبِّكَ فَلا تَكُ منِن المُممتَرين وَلِكُلّ وَجهَهَةٌهُم والّهَا فَسْتَبِقُ الْ الخَيرات فَستَبِقُ الْ الخَيرَات أَي ماَا تكُ يَأتِبِكُم اللهَّ جع إِ اللهَّه عَ كلُّ شَ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 129-لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني 120-ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 121-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم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 126-إن الله مع الصابرين 127-ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ان الذين كفروا وما توهموا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وَإِلَهُكُمْ إهُ وَاحِدُ اللَّ إلَ إِلَّا هو الرَّحْمَانُ الرحيم إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرضِ وقتِنَا فيِي الَّْلِ وََّه لِ وَالْفُكِلَّة تَجرثِ الْ وَالْفُ الكِلَّةِ تَجرثِي البَحْرِ بِمَا يَم فَعَّا سَمَازَل اللهَّهُ مِنَ السَّماء وَمَا أَزَل اللهَّ مِنَ السماءائِ م فَأَحْيَابِهِ الْ الأأَرضَ ب بعدَ موتِه 119-فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون 110-ومن الناس من يتخذ من دون الله أنفسه الذين يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله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 لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من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 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا الا ما ياكلون في بطونهم الا النار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 122-ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 123-وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين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 مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَتِهِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين. فَنَبَّذَ لَهُ بَعْدَ سَمِعَهُ فَإِنَّما اسْمُهُ عَلَى الَّذين يَبْديلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُّصِجٍ جَنفًا أَوْ إثما فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 142- معدودات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 119-هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 110-فمن شهد منكم الشهر فليصم 111-ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 112-يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فَتَابَ عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتغين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أل 129-وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 110-تلك حدود الله فلا كَذَلِكَ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 148-ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقل وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباثم لتاكلوا من اموال الناس بالباثم وانتم تعلمون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 119-وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 110-وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 111-وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ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 122-فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 123-وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب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 فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال ثم افضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله ان الله غفور رحيم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 126- وقنا عذاب النار 127- أولئك لهم نصيب مما كسبوا 128- والله سريع الحساب 129- واذكروا الله في أيام معدودات 120- فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه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 129-وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 120-وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 121 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, كافة وَلَا تَتَّبِعُوا 129-ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 120-فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينفرون إلا يهم الله في ظلال من الغمام في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سلبني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بين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 124-والله يرزق من يشاء بغير حساب 125-كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 126-وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس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 يَسْألونَكَ مَاذاَا يُم فِقُونَ قُلمَا أَنفَقُتُم مَا أَنْفَقُتُم مِنْ خَيرٍ فَلِلوَالِذَيْنِ وَالْأقُرَدينَ وَْيتَامَا وَالأَقْرَدين وَالْيَتَامَا وَْمَسكين وَبِنِ السَّبين وَماَا تَففعلوا مِنْ خَيرٍ فَإِنَّ اللهَّه بِهِ عَم.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 فَبِقَتْ اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمه الله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 وَلَ شَ اللهَّهُ لاعَْنَتَكُمْ إِ اللهَّه عزيزٌ حَكيم وَلَا تَكِحُ المُشِكاتِ حتىَ يُؤمنِن وَلأَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيْر مِ مشرِركَةِ وَلَو أَعْجَبَتكُ وَل تُم كِحُ المُشِكينَ حتىَ يؤمنوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 124- ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 125- لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 124- للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم 125- وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 129-والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابو علتهن احق بردهم في ذلك ان اراد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم 124- الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 125- ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 وَإِذَا قُلْتُمْ نِسَاءً فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِقُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وَمَا انسل عليكم وما انسل عليكم من الكتاب والحكمه من الكتاب والحكمه يعظكم به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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا اسعها لا ضرر ووالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث اسم ذلك فان اراد فصالا عن ترض من الا و تشاو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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من فطبة النساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن وَلَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجله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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 فلا جُناَا خَلَكُم فِي مَا فَعَنفِي أَمفُسِهَّ مِن معُّوف واللَّهُ عَزيِيزٌ الحَكِيم وَلِمُطََّقاتِ مَتَع بِالمَعُْوفِ حًَّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لكُمْ آيات لَعَكُمْ تَاقِلون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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالو تملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه من المال 122-قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم 123-وقال لهم نبيهم إن آية, إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَنَا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّا إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 فمنهم آمَنَ آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْمَا رزقناكم, رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا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 122-وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخرجونهم, يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن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 نقلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُومَا وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ خيره خير من والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله وَسلهُ كَمَثَلِ صَفوان عَلَْهِ تُرابُ فَأَصَابَهُ وَابِل فأَصَابَهُ وَابِل فتَرَكَهُ صَلْد لا يقدِرونَ على شٍَ مِما كَسَر واللههُ لا يَهدِقَوْمَكافِرين وَمَثَلُ ال الذيينَ يفِقُونَ أَمْولَهُ بتِغ أَمرباتِ اللههِ وَتَثبت وَتَسبًَا من ْ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 انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِذ إن تَبَدَّ الصَّدَقَاتُ فَهُنَّ عَن مَّا هِيَ وَإِن تُخفُوها 178-فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 179-ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله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 تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثين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 فَأذَنوا بحَرْربٍ مِنَ اللَِّ وَرَسُولِهِ فَإَِّمْ تَفعلوا فَأذَنوا بحرب من الله ورسوله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 ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم تديرونها بينكم عليكم لا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه وَلَا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض